وَإِهُ عَ ذَلِكَ لَ شَهيدُ وَإِهُ لحبّ الْخَيرِلَ شَبيدَ وَإِنهُ عَ ذَلِكَ لَ شَهيدُ وَإِهُ لحَبّ الْ الخَيرِ لَ شَبدَ أَفَلَا يَعمُ إذَا بُعفِع مافِيقُبُورِ مَا فيِ, ما في الصّدُ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ خبير ان ردهم